أم اتخذ من ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسود وهو كظيم أو مي ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن وجدنا أبا أنا على أمتي على آثارهم مقتدوا قال اولو ان جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلتم به كافرون فنتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين واذا قال ابراهيم لابيه وقومه ان وإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون